بسم الله الرحمن الرحيم فالصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءدون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 فحق علينا قول ربنا إن لذائقن فأويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنك ذلك İnnehum kânû izâ tûlalahum lâ ilâhe illallah yastakbirûn ve yekûlûne innâ latârikû âlihatin li şâirin mecnûn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 وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قدير يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم اطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قَالَتْ اللَّهَ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُونِ إِنَّا جَعَلْنَاها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ قالعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاأكلون منها فما منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنزدين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم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 ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون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 فراَعَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُلُونَ مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيدِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزْفُرُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِطُونَ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 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أذبحك فانظر ماذا ترى. قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ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 ve atayna hıma el Kitabı müstebin ve hıdayna hıma على موسى وهرُون إنكذالك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَيَّ لَسَلَامًا الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّ لَهُ طَلًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أفلا تعطلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيمٌ وَأَمْدَدْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ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 أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ فَاتِنُونَ إِلَّا مَنْ هُوَ الجحيم وما منا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ أن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمةنا لعبادنا المرسلين